فقد يحتج كثير من الناس فيقول مثلا ولكن خرج الحسين رضي الله عنه بل خرج عبد الله بن الزبير وصار أميرا للمؤمنين وهو جدير بأن يكون رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين وكذلك خرج فلان وفلان من السلف الصالح من قبل، فيقال هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم هؤلاء يحتج لهم ولا يحتج بهم وما وقع من بعض السلف من الصحابه رضي الله عنهم ومن غيرهم فالحجه فيما قاله الله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة التابعين أنكروا على من خرج من إخوانهم فقد أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الحسين بن علي رضي الله عنهما وقال له لولا أن يزري أبي وبك لنشدت يدي في رأسك ولو أعلم أنك تقيم اذا لفعلت ثم بك وكذلك لحق به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على مسيرة ليلتين فنصحه فابى فاعتنقه بن عمر وقال أستودعك الله من قتيل وقال له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اتق الله يا حسين والزم بيتك وكلمه جابر وأبو واقد الليثي رضي الله عنهما وكتبت إليه عمرته تعظم ما يريد أن يصنع وتخدره أنه إنما يساق إلى مصرعه وكتب إليه عبد الله بن جعفر يحذره ويناشده الله وقال ابن المسيدي لو أنه لم يخرج لكان خيرا له وقد اتفق العلماء على أن من خرج من أهل الفض فهو اجتهاد خاطئ منه والمجتهد المخطئ لا يتابع على خطأ